11. وكنتم أزواجا ثلاثة 12. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 13. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 14. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 وحور العين كأمثال يؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تؤذي ما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر نخبود وطلح 119. وماء مسكوب 110. وفاكهة كثيرة وَلَا مقطوعة ولا ممنوعة 111. وفرش مرفوعة 112. إنا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 114. في سموم وحميم 115. وظل من يحملهم 116. لا بارد ولا كريم 117. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 118. على الحنث العظيم وكانوا يطوضون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم معلوم 122. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 123. لآكلون من شجر من زقلون 124. فمالئون منها البطون 125. فشاربون عليه من ذا مَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُنْزِلُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أَُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُون شِأَكُمْ فِي مَا لَا تعللَم وَلَقَدْ عَلِتُ نَّشئَتَأُولَا فَلَلَا تَذَكَون أَفََأَييتٌََّا تَححُون أَأَنتُمْ تَزْرَعونَون 12. أم نحن الزارعون 13. لو نشاء لجعلناهم حطاما فظلتم تفكهون 14. إنا لمغرمون 15. بل نحن محرومون 16. أفرأيتم الماء الذي تشربون 17. 7. لنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 8. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 9. النار التي أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وَإِنْ مَّهُ لَ قَسَمُ اللَ تَلَمُ نَعَظمِيم إِهُ لَكُرآن كَر فيِي كِتابَابٍِ مَكن لاَا يَمَسّون إِلَّا الْقَه تَزين مََِّبّ فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كان من المقبرين فروح وريحان وجننه نعيم واما ان كان من اصحاب يمين فسلام لك من اصحاب يمين وامما 124. فنزل من حميم 125. وتصلية جحيم 126. إن هذا لهو حق اليقين 127. فسبح باسم ربك العظيم